الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين فصل إخباره صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة. وأما المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فقد ثبت في الصحيح كما تقدم أن الدجال لا يدخلها ولا مكة وأنه يكون على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها منه وفي صحيح البخاري من حديث مالك النعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلها المسيح الدجال ولا الطاعون وقد تقدم أنه يخيم بظاهرها وأنه ترجف بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقه وفاتق وفاتقة وينبت فيها كل ويثبت فيها كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ويسمى يومئذ يوم, يوم الخلاص وأكثر من يخرج إليه النساء وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي خبثها وينصع طيبها وقال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والمقصود أن المدينة تكون عامرة أيام الدجال ثم تكون كذلك في زمن المسيح عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تكون وفاته بها ودفنه بها ثم تخرب بعد ذلك كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ليسيرن الراكب في جنبات المدينة ثم لا يقول لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير وقال الإمام أحمد لم يجز به حسن الأشيب جابرا انفرد به أحمد خروج الدابة من الأرض خروج. قال خروج الدابة من الأرض تكلم الناس قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وقد تكلمنا على ما يتعلق بهذه الآية الكريمة في كتابنا التفسير وأوردنا هناك من الأحاديث المتعلقة بذلك ما فيه كفاية ولو كتبت مجموعها ها ولو كتبت مجموعها هنا كان حسنا كافيا لو كتب. كتبت ولا كتب. محتمل. ولو كتبت مجموعها هنا كان حسنا كافيا مم. قال ابن عباس والحسن وقتاده تكلمهم أي تخاطبهم مخاطبة ورجح ابن جرير تخاطبهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وحكاه عن علي وعطاء وفي هذا نظر وعن ابن عباس صحيح أنها تسمهم يعني تخطم الإنسان في وجهه فتنكت فيه نكتة بيضاء إن كان مؤمنا وإن كان فاجرا أو كافرا تكتب في وجهه نكتة سوداء حتى يسود وجهه كله لها فإذا الناس يتعارفون فيما بينهم هذا مؤمن هذا كافر ويتبعون هكذا يا مؤمن يا كافر وإذا خرجت ما ينفع الإنسان إيمانه لم يكن لم يكن آمن قبل هذا الوقت وكذلك زياده من الأعمال الصالحة لأن الآيات إذا ظهرت التي يشاهد التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفع الإيمان من أجل ذلك كما أن الموت إذا حضر الإنسان وأعيس من الحياة لا تفيده التوبة ولا تنفعه واختلف في الدابة ماهي الله أعلم ماهي إنها بس تخرج من الأرض ولم يعين مكانها التي تهوين كان جاء في بعض الحديث أنها تخرج من مكة أو من جبل, جبل أبي قبيس أو غيره الله أعلم إنما هي كما اخبر الله جل وعلا أنها تميز الناس ولا أحد يمتنع منها لا يستطيعون الامتنع منها ولا يستطيعون صدها وزعم قحطاني رحمه الله في نونيته التي يذكر فيها العقيدة أنها هي ولد ناقة صالح لأن قوم صالح عليه السلام لما عقروها كان معها فصيلها فصار يصيح فانفلق له الجبل ودخل فيه لانها هي خرجت من الجبل ولهذا يقول في قصيدته واذكر في الخروج فصيل ناقة صالح يسهم الورى بالكفر والايمان يعني يميز هذا كافر وهذا مؤمن وهذا جاء فيه حديث ضعيف الله أعلم نعم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما تكلمهم أي تجرحهم يعني تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن وعنه تخاطبهم وتخاطبهم وتجرحهم وهذا القول ينتظم المذهبين وهو قوي حسن جامع لهما والله أعلم يعني أخذ من قوله تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يقلوا التكليم كما هو معلوم مخاطبه وقد يطلق على ما هو طيب من الكلام معنا. وقد تقدم الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأهل السنن عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدخان والدابه وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال وخروج عيسى بن مريم وثلاث خسوفات خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من, ك... من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقين معهم حيث قالوا هذه النار هي آخر, آ... آ... آ... آخر الآيات وهي نار عظيمة تخرج من عدن تسوق الناس إلى المحشر هذا المحشر يعني في الشام وهذا المحشر قبل يوم القيامة وهذا الذي ثبت في الصحيحين أن الناس يحشرون على بعيد ثلاثين على بعيد وأربع على بعيد ومنهم من يمشي ومن تأخر منهم أكلته النار وإذا تعبوا أقاموا وقفت حتى يرتاحوا ثم يسيروا وهكذا إلى أن يوصي توصلهم أرض المحشر التي هي أرض الشام وهذا محشر حشر قبل نفخ الصور حشر ناهر ولهذا ذكر أنهم يسيرون على ب... على إبل وعلى غيرها وأما المحشر الذي بعد الموت عندما يخرجون من قبورهم، فهذا كلهم يسيرون عراتا حفاة غرلا ليس نعال ولا وطا ولا وطا ولا ظل ولا أكل ولا أيضا ثياب يسترون بها عراتا حفاة. رجالهم ونساؤهم لما سمعت ذلك عائشه رضي الله عنها قالت وسوء الرجال والنساء ان سيحشرون بعضهم ينظر الى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر اشد من ذاك ما احد يهمه النظر كل شاخص بصره قد بلغ قلبه حنجرته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 وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد يشهده كأنه سكران ما معه عقل لا ذكر وليس سكران وإنما الخوف لأن النار تكون أمامهم يشاهدونها تكاد لو أرسلت لو اطلقت لا جاءت, جاءت عليهم غضب لله جل وعلا ولكنها منسكه الملائكة يمسكونها في سبعين ألف زمام في كل زمام فيه سبعون ملك يمسكونها حتى لا تأتي على أهل الموقف فتأكلهم فالأمر شديد هذا كله سيأتي يشاهده الناس لأن المحشر الذي يكون بعد القبور لا يغادر أحد كما قال الله جل وعلا حشرناهم فلم نغادر منهم أحد يعني من أولهم إلى آخره أما الأول فهو للاحياء فقط نعم ولمسلم محمد حديث العلا عن أبيه عن أبيه ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أو خاصة أحدكم أو أمر العام خاصة أحدكم يعني الموت ومعلوم أن عمر الإنسان قصير. قد لا يتجاوز ستين سنة أو سبعين سنة وهذا أو... قصير في الواقع فهي خاصة نفسه إذا جاء الموت هذه خاصته أما العامة العامة هي النفس الصور الذي يعم الخلق كله يعني كل من كان حيا يموت حتى الملائكة كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الارض صائق علمات الا من شاء ربك ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون النفخه الاولى لموت الاحياء والنفخه الثانيه لتذهب كل روح الى بدنها بعدما ينبتون من قبورهم كما تنبث التراثيس نعم قال وله أيضا من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستاء الدجال والدخال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وقويص وقويصة أحدكم نعم. وروا ابن ماجه عن حرمله عن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سناد بن سعد عننة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وقويصة أحدكم وأمر العامة تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه وقال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم فأما طلحة فقال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن أبى الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة وأما جرير فقال عن عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن مسعود وحديث طلحة أتم وأحسن قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال لها ثلاث خرجات في الدهر فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم تكمل زمانا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي تره بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عنها شتى، ومعا وثبتت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كالتوك الضري. وولت في الأرض لا يدركها الطالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل لا ليتعوذ منها في الصلاه فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي فيقبل عليها وتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار يعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن لا يقول يا كافر اقضني حقي وحتى إن الكافر لا يقول يا مؤمن اقضني حقي هكذا رواه مرفوعا من هذا الوجه بهذا السياق وفيه غرابه ورواه مجرين من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفا ورواه أيضا عن حزيفة بن اليمان مرفوعا وفيه أن ذلك في زمان عيسى بن مريم عليه السلام وهو يطوف بالبيت ولكن في إسناده نظر فالله أعلم وقال ابن ماجه حدثنا أبو غسان محمد بن عمر حد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبد الله, عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنين فارانا عصا له فإذا هو بعصايا هذا كذا وكذا يعني أنه كل من له يتسع حتى يكون وقت فروجها والله أعلم وقال عبد الرزاق أن معمر أن قتادة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي دابة ذات زغب لها أربع قوائم ثم تخرج من بعض أودية تهامه ورواه سعيد بن منصور عن عثمان. عن عثمان بن مطر عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال قال عبد الله تخرج الدابه من صدع من الصفا كجري الفرس ثلاث أيام لا يخرج ثلثها وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال تخرج الدابه من تحت صخرة بشعب اجياد فتستقبل المشرق فتصرف صرخه تنفذه ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخه تنفذه ثم تستقبل المغرب فتصرق صرخة ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخه تنفذه ثم تروح ثم تروح من مكه فتصبح بعسفان قيل له ثم ماذا قال ثم لا أعلم وعنه أنه قال تخرج الدابة ليلة جمع وعن وهب بن منبه أنه حكى عن عزيل عزير النبي أنه قال تخرج الدابة من تحت سدوم يعني مدينة قوم لوط فهذه أقوال متعارضة فالله أعلم وعن بالطفيل أنه قال تخرج الدابة من الصفا أو المروة رواه البيهقي ثم ساق من حديث يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا رباح بن عبيد الله بن عمر عن سهيل عن, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الشعب شعب جياد مرتين أو ثلاثة قالوا ولم ذلك يا رسول الله قال تخرج منه الدابة فتسرق ثلاث صرخات فيسمعها من بين, الخاف من بين الخافقين <تصفيق> فيسمعها من بين خافقين ثم روى من حديث فرقد بن الحجاج قال سمعت عقبة بن أبي الحسن. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج دابة الأرض من جياد فيبلغ صدرها الركن ولم يخرج ذنبها بعد <تصفيق> ولم يخرج ذنبها بعد قال وهي دابة ذات وبر وقوائم وقد روى الإمام أحمن أن يزيد مهارون وبهذ ابن بن أسد وعفال بن مسلم عن حمال بن عن على علي بن زيد بن جدعان عن أوس بن خالد عن ريرة هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج دابة الأرض وماها عصى موسى وخاتم, وخاتم سليمان فتخطم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصاب حتى إن أهل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة به ورواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة فذكره مثله إلا أنه قال فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجل وجه المؤمن بالخاتم وهذا أنسب والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليف قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرني قرنيها فارسق للراكب وعن من المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إنها دابة لها ريش ورغب وحافر, وحافر وما لها ذنب ولها لحية وإنها لتخرج خضر الفرس الجواد ثلاثا وما خرج ثلثها رواه ابن أبي حاتم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 بين كل مفصلين اثنى عشر ذراعا يخرج معها عصى موسى وخاتم سليمان ولا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصى موسى نكتة بيضاء فتقشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان فتقشو تلك النكتة حتى يسود لها وجهه حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مؤمن بكم يا بكم ذا يا كافر حتى إن أهل البيت ليجلسون على مائذتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم ثم تقول لهم الدابة يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار فذلك قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وقد ذكرنا فيما تقدم علي بن مسعود رضي الله عنه أن الدابة تقتل إبليس الرجيم وذلك فيما رواه نعيم بن حماد كتاب الفتن والملاحم تصنيفه والله أعلم. وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنته بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا فايتهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على إثرها قريبا أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة وسلام من السماء قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج فكل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدتهم وأمثالهم معروفة مألوفة فأما خروج الدابة فأما خروج الدابة على شكل شكل غير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان والكفر فأمر خارج عن مجار العادات وذلك أن أول الآيات الأرضية كما أن وذلك أول الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية فإنها تطلع على خلاف عادتها المألوفة والله سبحانه أعلم فكل حال لها أصبار التي تذكر اذا كصحة سندها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الايمان بها ولكن غالب هذه الاحاديث التي ذكر ضعيف ما يثبت فيها شيء يعتقد وإذا وقع شيء من ذلك دل على صحته يعني صحه الاسناد وان كان ضعيف لأن الذي يقدر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعه غير أن الفتن وعلامات الساعه صار فيها من يتكلم بكلام من عند نفسه وقد يضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو أخبرتكم به لقطعتم هذا ويشير إلى حلقه وقصده مثل الفتن ومثل الإخبار عن بعض الناس الذين جاءت أسماؤهم معينات. لأنه يكون هو سبب الضلال سبب الضلال الناس وغير ذلك مثل هذا او كذلك مثل اخباره بأنهم يقتلون الخليفه خليفه رسول الله لو أخبرهم انهم يقتلون الخليفة ما صدقوه بل كذبوه ربما مثل ما يقول قطعوا جيرانه والمقصود ان الحديث التي جاءت في أخبار الساعة والايات التي قبلها كثيرة جدا وأكثرها وغلبها ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لو مثلا وقع شيء منها لدلنا ذلك على أنه على أنه صحيح ولكن وإن كانت روية بحديث ضعيف بأسانيد ضعيفة، لأن الأسانيد التي تروى بهذا الحديث تختلف منها ما هو من علماء ثقات معروفين بالصدق والأمانة والحفظ ومنها من لا يعرف. إنه من أحد العلم، فهذا يوقف أمره، إلا أن يكون في ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكذبه هذا يرد وأكثر هذه الحديث التي ذكر ضعيفة، فيجب التوقف فيها، توقف فيها لا نصدق ولا حتى يتبين الأمر. نعم إلا إذا كانت تخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال الإمام أحمد قال حدثنا حجين بن المسنى قال حدثنا عبد العزيز بن يعني ابن أبي سلمة المادشون عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية ابن بن المزني لا أعلم إلا أنه حدثه عن ابي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقال فيثأل ممن اشتريته فيكون من أحد المقطمين وقال يونس يعني ابن محمد ثم يغمرون فيكم ولم يشك قال في رفعه تفرد به أحمد ذكر طلوع الشمس من مغربها قال الله تعالى هل ينظر الشمس من مغربها أيضا من الآيات الكبيرة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 ومنها ايضا كذلك الدجال ونزول عيسى وغيرها وجاء في صحيح مسلم ان ثلاثا اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها الدجال والدابه وطلع الشمس في مغربها معنى ذلك انه يكتم على الامور وعلى الاعمال لان الكون يبدأ بالتغير فخروج الدجال هو مبدا تغير الكون حيث أنه تتغير الأيام والليالي ويصبح اليوم سنة ولكن هذا لا يدوم هو يوم واحد ولكنه سنة لهذا قال الصحابة يا رسول الله كيف نصنع بالصلاة قال صلوا يقدروا لها يعني صلوا صلاه السنه سنه والذي بعده اليوم يكون كالشهر والذي بعده اسبوع ثم تعود الايام هكذا حتى اطلع الشمس وطلوع الشمس يطول الليل على الناس يسأمون من الليل فاذا طال طولا كثير شديد هرعوا إلى المساجد خوفا من الله بينما هم كذلك ينتظرون ما يدرون ماذا يحدث إذا الشمس طلعت من المغرب فتسير في السماء حتى تأتي على الأرض كلها ثم تعود ترجع ثم تعود إلى سيرتها السابقة كل هذا آيات نوريها جل وعلا بعدها. ثبت في صحيح البخاري عن يبي ذر الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس فقال اتدري أن تذهب أتدري أين تذهب قلت لا الله هو رسوله عالم قال إنها تذهب حتى تكون, تح... تكون تحت العرش ثم تسجد وتستأذن ربها في المسير فيؤذن لها ويوشك يوشك أنها تسجد وتستأذن فلا يؤذن لها ثم يقال لها ارجعي من حيث جئتي فترجع تخرج على الناس ينتظرون طلوعها فطلعت عليهم من المغرب عند ذلك يؤمن الناس ولكن لا ينفعهم هذا الإيمان وهذا إذان بنهاية الدنيا تنتهي بنفخ الصور فيما بعد ومع ذلك كله لا يعرف أحد متى ينفخ الصور لأن الساعة هي النفخ الصور نعم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 وقال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا راها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل وقد أخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرما عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن مثله ثم قال البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن على هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس امنوا اجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ, قرأ هذه الآية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 سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فلوع شمس من مغربها والدخال ودابة الأرض ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع به ورواه مسلم أيضا والترمذي وابن جرير من غير وجه عن فضيل بن غزوان به نحوه وقد ورد هذا الحديث من طرق على هريرة رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة أيضا فعنبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع شمت من مغربها وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم وأهل السنن كما تقدم غير مرة ولمسلم من حديث العلاب عن ابي عن أبي رضي الله عنه ومن حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبيه هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا فذكر منهن طلوع شمس من مغربها كما تقدم وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدري اين تذهب هذه الشمس الى غربت قلت لا ادري قال انها تنتهي فتسجد تحت العرش ثم تستأذن فيوشك ان يقال لها ارجعي من حيث جئت وذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا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 سمعته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات تلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولاهما خروجا تلوع الشمس من مغربها وذلك أنها كلما ضربت أتت تحت العرش فتجدت واستأذنت في الرجوع فأؤذن لها في الرجوع حتى إذا بدأ لله أن تطلع من المغرب أؤذن فيها بالمسير. في المسير في من الرجوع فهو أن ترجع من حيث من حيث جاءت وهو من المغرب. ولكنها تستأذن في المسير ثم يؤذن لها. فقد تستأذن فلا يؤذى لها ثم يقال ارجعي من حيث جئت لتفرد على الناس من المغرب فكذا يعني نعم حتى إذا بدى لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل وكلمة بدى بدى لله جل وعلا هو معنى الإرادة يعني إذا أراد الله جل وعلا وليس البدو بمعنى أنه يظهر شيء ولم يكن معلوم له تعالى الله وتقدس كما قد مثلا تصور بعض الناس ان هذا كما تقول اليهود انه يبدو لله ان يفعل شيئا ما كان يعلمه قبل هذا لا يجوز ان يعتقد مثل هذا ولكن بداءه تاتي بمعنى الاراده كما ثبت في الصحيحين حديث الأعمى والابرص والاقرع جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري بدأ لله أن يمتحنه يعني أراد أن يمتحنه وليس بدو بمعنى أنه يبدو له شيء لم يكن تعالى الله وتقدس ولغة العرب واسعة فقد يعبر عن الشيء في لفظ آخر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 حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها ارجعي من مكانك فاطلعي فطلعت على الناس من مغربها ثم تلا عبد الله رضي الله عنه هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا لا يقال إن الشمس كيف أن الشمس تتلم وتساعد لأن هذا بإرادة الله جل وعلا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 أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود وكذلك ثبت في الصحيحين أن الجنة والنار احتجتا إلى الله كل واحدة قالت للأخرى أنا خير منك فالنار قالت اثرت بالجبابره والملوك والكبرى والعظمى لان الدنيا من أتيها قد يطغى يطغ ويتكبر وتجبر على عباد الله فيكون النار مصيره وقالت أنها الجنة مالي كأنها, كأنها مهضومه مالي يدخلني الفقراء والضعاث والمساكين فحكم الله بينهما فقال للنار أنت عذابي أعدب بك من أشاء وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما علي ملؤها فأما الجنة فلا تمتلي ينتهي أهلها وفيها فضل مساكن لأنها واسعة جدا فينشى يخلق الله خلقا ما عملوا خيرا قط فيسكنهم فضل الجنة حتى تم وعده جل وعلا وأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد صحيح انه طلب الزيادة يعني أريد زيادة لأن ما تلأت حتى ينتهي الذين يستحقون الدخول النار وهي تقول هل من مزيد كما قال الله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت تقول هل من مزيد يعني يريد زيادة هذا هو القول والصحيح ذلك يضع عليها رب العزة جل وعلا قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى لأن الله لا يظلم أحدا أو مثل الجنه ينشي لها خلقا فيسكنهم إياها وإنما الذي يدخل النار هو الكفار الذين كفروا بالله جل وعلا وعصوا رسله عند ذلك تتضايق على أهلها وتقول قط قط يعني امتلأت ليس في متسع، وكل هذا فيه الكلام كلام الجنة وكلام النار وهو كلام حقيقة تنطق كما أحضر الله جل وعلا والشمس كذلك تنطق حقيقة يتكلم وكل شيء مخلوق لله جل وعلا مدبر مسخر فإذا أراد جل وعلا انه يتكلم تكلم وهذا جاء فيه حديث كثير يعني يكون الأشياء تتكلم الجلود والأرض كما قال جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها يعني الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها أخبر أنها تخبر يعني تخبر بما عمل عليها كل بقعة كل فلان عمل علي كذا وكذا فتشهد على من عمل خير أو عمل شر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 فخروج الدابة مخالف للعادة لأنها تميز سوى سوى. حتى أيام الدجال مخالفة للعادة الدجال هو أول الآيات بل أول الآيات خروج المهدي الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج عند اختلاف الناس وملء الأرض جور وظلم لا يخرج ليحكم بالعدل ويتبعه المؤمنون وان كان يعني هذا في اماكن محدوده ليس في الارض كلها ثم يخرج عليه الدجال في وقته ويحاربه هو واصحابه قاتلون الدجال والدجال يخرج من الشرق كما ثبت في صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق يتبعه من يهودي اصبهان سبعون ألف وهو من اليهود يهودي واليهود يعرف يعرفون هذا وهم ينتظرونها الآن وزعموا أنه سيخرج في سنة 32 يعني ألفين واثنين وثلاثين هكذا زعموا زعم اليهود وهم يزعمون انهم يرجعون إلى كتب عندهم من كتب الأنبياء وغيرها ولكن الله أعلم أن هذه الأمور يعني قد تخالف وقد مثلا توقعوا أن في تمام الألثين أنه يحدث أمور ذكروها مثل القتال الذي يكون يقولون فيه سيكون قتال بين المسلمين وبين غيرهم يقتل فيه تسعة عشر الناس زعموا أنه أن هذا يكون في تمام السنة في الميلاد 200 مضت ولم يحدث شيء وهذا يمكن مثله العلم عند الله لأنهم في كثير مما يخبرون به عن ظنون أمور ظنية ليست ليست عن الأنبياء أما إذا جاءت عن الأنبياء في الوحي فهي وحي نعم قال فخروج الدابة مخالف للعادة لأنها تميز المؤمن من الكافر وتكلم الناس وهذا باهر مخالف للعادة وطلوع الشمس من مغرب هذا ليس يعني ولا وجه لأن. من أول الآيات الدجال وأيامه خالفت العاده يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع مخالف للعاده من أول الآيات ولكن قوله أول الآيات يعني الآيات العظيمة الكبيرة التي تبهر الناس والله أعلم أو الآيات التي تكون في يعني بعدها مباشرة أيام الساعة. نعم. قال طلوع الشمس من مغربها امر باهر جدا فالدابه اول الايات الارضيه وطلوع الشمس من مغربها اول الايات السماويه وقلنا ظننا قول اخر يعني من اول الايات يعني ايات السماويه هل فيها ايات سماويه غير هذا طلوع الشمس يعني يستمر يكون هناك ايات اخرى فايكون طلوع الشمس اولها وخبر الله جل وعلا أن السماء تبدى غير السماء والارض كذلك ولكن هذا بعد النفق الصور وقد ظن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن طلوع الشمس من مغربها متقدم على خروج الدابة وذلك محتمل ومناسب فالله أعلم وقد ورد في حديث وقد ورد في ذلك حديث غريب رواه الحافظ أبو و... القاسم وردنا في إذا كان مثلا قبل الدابة كيف مناسب ومناسب لأن الدابة تميز الناس بين المؤمن والكافر وإذا طلعت الشمس المغرب ما ينفع أحد إيمانه وإن كانوا يؤمنون ولكن ما ينفعهم الإيمان لأنه كلهم يؤمنون إذا شاهدوها طلعة من المغرب وعلموا أن الوقت الذي أخبر الله جل وعلا به قد حان فخافوا من عذاب الله جل وعلا فيؤمنوا ولكن لا ينفعهم إيمان على كل حال يعني الإيمان بالمشاهد هذا عقائده عامة في الدين الإيمان بالشيء المشاهد ما ينفع وإنما الإيمان النافع الإيمان بالغيب والغيوب التي تخبر بها الرسل كما قال الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب وإنما رزقناه فيكم والغيب كل ما هو غائب عن الإنسان ومعنى ذلك أنه أمر يتطلب الخبر إخبار الرسل الذين يخبرون بها وهم يخبرون عن الله وعن وعده وعيده وما سيفأله بالعباد نعم وقد ورد في ذلك حديث غريب رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه فقال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الخصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير من دينار قال حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر الهي مرني أن أسجد لمن شئت قال فتجتمع إليه زبانيته فيقولون يا سيدهم ما هذا التضرع فيقول إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم قال ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا قال فأول خطوة تضعها بأنطاكية فتأتي إبليس فتلطمه وهذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نكاره ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوما ليرموه من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما أشياء غرائب ظلاملتين عليئ وتحصل على كتب في, في وقعة جرموك من كتب هذا الكتاب جعلها في زميلتين يعني في مزودتين كبيرتين يعني إنها كتب كثيرة كانت يعربها ويحدث منها إذا هذه من كتب من الكتاب لا تصدق ولا تكذب. إلا إذا كان اللي عندي لا يكذبها فيترد ونكذبها ولكن هو كان يميز على الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقوله هو من تلك الكتب نعم وقد تقدم في خبر ابن مسعود الذي رواه نعيم بن حماد في الفتن أن الدابة تقتل إبليس وهذا من أغرب الأقبال والله أعلم إبليس ما يقتله والله جل وعلا يقول إلى اليوم الموعود إنه أنظره إلى اليوم الموعود واليوم الموعود هو يوم القيامة نعم. وفي حديث طالوت ابن عباد عن فضال بن جبير على امامه صدي بن عجلان رضي الله عنه قال سودين. سودين. على رمامة السدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات طنوع الشمس من مغربها مم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويا في تفسيره حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا دحيم دحيم قال حدثنا محمد بن علي بن دحيم دحيم دحيم تصغير مساقر حدثنا محمد بن علي بن دحيم, دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا ضرار بن قال حدثنا بن فضيل عن سليمان بن يزيد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أن على الناس ليلة تعدل ثلاث ليالي من, ليالي من لياليكم هذا هذه فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا فيفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت فطلعت من مطلعها قال فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها يعني وسط السماء بالنسبة لكل أحد نعم ثم ساق ابن مردوية من طريق سفيان الثوري عن منصور عن الربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آية طلوع الشمس من مغربها فقال تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين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 إذ طلعت من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في البعث والنشور قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن حسين بن ذاود العلوي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي قال حدثنا عبد الله بن محمد الآمري قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثني أبي قال حدثني ابن أبي ليلى عن إسماعيل عن بن رجاء عن سعد بن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذات يوم لجلسائه ارايتم قول الله تعالى تغرب في عين حمئة ماذا يعني بها قالوا الله ورسوله أعلم قال إنها إذا غربت سجدت له وسبحته وعظمته ثم كان تحت العرش فإذا حضر لوعها سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنته فيؤذن له فيؤذن لها فإذا كان اليوم الذي تحبس فيه سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنته فيقال لها أسبتي فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته ثم سأذنته فيقال لها أسبتي فتحبس مقدار ليلتين قال ويفزع المتهددون وينادي الرجل تلك الليلة جاره يا فلان ما شأنها الليلة لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى اعييت ثم يقال لها ثم يقال لها اطلعي من حيث غربتي فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ذكره الله جل وعلا في كتابه وغيره ولكن الآيات التي ستكون كبيرة جاء في الحديث انها تتابع واحدة مثل الأخرى يعني ما يكون فيها في بينها زمن طويل لهذا جاء في حديث أنها مثل السلك الذي انقطع مثل النظام الذي انقطع سلكه نظام بعد الخلز إذا مثل انظم في سلك وانقطع إثابة واحدة مثل الاخرى ومع ذلك كله تبقى الساعة لا يعلمها أحد يعني وقتها لا يعلم واحد، فإنها كما قال الله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغته يعني تبغت الناس بغته وهم لا يتحرونها فهم وهم رافلون عن النظر إليها عند ذلك يبهت الكفار أما المؤمن الذي آمن برسول الله بكتبه فهو عند الأمور المزعجة المخيفة ما يكون خائفا لانه يعلم أن هذه كلها بيد الله وأنه مؤمن بالله جل وعلا فلا ينزعج سأل الله جل وعلا الثبات عند الأمور الكبيرة والاستعداد ل. لملاقاه الله جل وعلا لا بد لكل واحد منا ان يلاقي ربه هذا الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد قال فضيله الشيخ جزاكم الله خيرا هل نعمل بصلاه التسابيح وما صحة ذلك الحديث فيها صلاه التسابيح لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي من البدع فان كانت رؤيا باحاديث يعني بعضها بعض العلماء زعم أنه صحيح ولكنها لا تصح. قد حكم العفاظ بأنها حديثة موضوع. نعم قال ما موقف طالب العلم من التصوير التصوير لا يجوز أن تصوير من المحرمات الكبيرة وجاءت احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت عنه في التحذير من التصوير و. كثرتها وشهرتها ما تخفى على طالب العلم وهذا كله من دلائل نبوته لأنه في وقته ما كان وقته تصويرا من هذا الشيء وكان أخبره الله جل وعلا أنه سيحدث هذا بكثرة فأخبر أن المصور أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة وأنه يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها وكذلك اخبر أن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة والمقصود بالملائكة ملائكة الرحمة أما الملائكة الذين يحفظون عمل الإنسان فيجبرون على ذلك يعني وهم فارهون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقون فاستحيوهم معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم يعني استحيوا منهم لا تعملوا الأعمال التي يكرهونها وتشق عليهم أو الأقوال وهم لا يفارقون الإنسان إلا في إحدى ثلاث فقط عند قضاء الحاجة صالح باهله فشف عوراته كونه لأنهم كرام لا يشهدون العورات ي... فالمقصود أن المصور أنه كما جاء يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور يقول يجعل لكل مصور نفسا يعذب بها في النار ويقال لهم أحي ما خلقتم يقول من أظلم من ذهب يخلق في هذا حديث قدسي يقول الله من أظلم من ذهب يخلق في خلقي فليخلق ذرة أو ليخلقوا شعيرة الذرة فيها حياة تمشي وتذهب والشعيرة فيها حياة تنبت النبات فقط ولكنها أقل من الذرة هذه تحديات لهؤلاء ثم على ذلك يسمع الإنسان هذه الحديث ثم يذهب يصور مشاهد الآن حتى مسجد النبوي ما سلم من التصوير صاروا يصورون فيه ب... جولات وغيرها يتك الانسان يخاف انه يعاقب عقوبه عاجله في مثل هذا لان الانسان اذا تجرأ على حرمات الله يجوز ان الله ياخذه الله كله على يغار على حرماته فيجب على المسلم أن يتقي ربه في مثل هذه ال الذنوب هذه ما الذنوب العظيمة نسأل الله نعجل ليعتمر مع عائلته فيسأل من صفة الإحرام للأولاد صفة الإحرام للأولاد أولاد يجنبهم إذا, يعني إذا كانوا ذكور يلبسهم رداء وإزار ولا يغطي رأسه ويجنبه الطيب وغيرها من أخ الشعر وغير ذلك هو المسؤول عنه إذا كان ما بلغ المراه المرأة تحرم لباسها وتتجنب يعني الحرام محضورة الحرام كما هو محضورة الحرام كما هو معروف وهو الذي يعني يكون مسؤولا عن الصبيان إذا أراد أنهم يحرمون ويكون له أجر لذلك وإذا تركهم بلا إحرام فليس عليهم شيء صلح صلح.